باب العتب من بين لحباب مفتوح والي انتهى باب العتب فيه قفلة ما للجفا من بين لحباب مصلوح قلب الصاح منها وقلبنا بغفلة شوف الحمامين وحوي ويكثر النوح ونمر له سرب الحمامي عاطف له الصاحب اللي شوفته تهتن عشر روح يفز له قلبي وعظمي وقف له يفز له, يفز له قلبي وعظمي وقف له أشتاق له وين ما يروح وعليه معلوق الضمير ارتجف له أشتاق له واحد له وين ما يروح وعليه معلوق الضمير ارتجف له وعليه وعليه وعليه, وعليه معلوقا الضمير جفلة. باب العتب من بين الاحباب مفتوح وليمتها باب العتب فيه قفلة مال الجلفه من بين الاحباب مصلوح قلب انصاحه منها وقلب برفله احن الهوى اشتاق له وين ما يروح والغاب دمعي فوق خدي ذا رفلة حياتي له بالقلب رأيات وصروح وحياة له في داخل القلب حفلة حياة له وحياة له في داخل القلب حفلة ما ما تسوية هو روح مسموح من شافلك معروف يا زين شف له من شافلك معروف يا زين شف مفتوح واليمتها باب العتب فيه قفلة مال الجفا من بين الأحباب مصلوح قلب صاحة منها وقلب بغفلة باب العتب كلمات محمد السليمي آداء سلطان الحربي